فساط لي تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي قمت عليها إلا لنا من يتبع الرسول من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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنَّ تَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تبع قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعضهم ولئن تبعت أهواءهم.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 وَإِنَّ ثَرِيقَ مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وِجَهَةٍ هُوَ مُوَلِّيَهَا فَاسْتَبْقِ الْخَيْرَاتِ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 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكرون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 وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله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 ذَلَّنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّا مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ, أولئك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 في خلق السماوات ولَرْضِ واختلافِ الليلِ والنَّهارِ والفُلكِ التي تجري والفُلكِ التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماءٍ فأحي به لربه فأحي بعد موتها وبث فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ ذَابَّةٍ وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَايِ وَلَرْضِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 والفحشاء وأن تقول وأن تقول على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا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 يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله وشكروا لله إن كنتموا إياه تعبدون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 اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب نليم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 ولكن البر منا من بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والكتاب والنبيين وآت المال على حبه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 والسائلين وفر رقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آل وكتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد ولنثى ولنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب نليم ولكم في القصاص حياة يا أولل الباب لعلكم تتقون کتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية ان ترك خيرا الوصية للوالدين ولقربين بالمعروف على المتقين، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. إن الله سميع عليم. فمن خاف من سَنَجْنَفُ نَوْثَمًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمْ فَلَا إِسْمَعْ عَلَيْنِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ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 كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأنتصوم خير لكم، إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هد للناس،, هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً على سفر فعدة من أيام نخرى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 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي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 علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم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 ذلِكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالثم وأنتم تعلمون.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 فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عذوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص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 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا وبه أذى من رأسه ففذيا ففذية من صيام أو نو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما من الهدي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 وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي البال ليس عليكم جناحا تبتقو فضلا من ربكم فإذا ثبتتم من عرفات فذكر الله فذكر الله عند المشعر الحرام وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْضَالِينَ ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أوشد ذكرا فمن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 حسنتم وفي لآخرة حسنة وفي لآخرة حسنتم وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا.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 فحسبه جهنم ولبيس المهد ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين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 في ظلم من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سلبني إصراء إلىكما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 مبشرين. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلافوا فيه، ومختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بعين بينهم.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 أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُل مَّا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَلَقَرَبِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال في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 وَمَن يَرْتَدَّدٍ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُلَائِكَ فَأُلَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَا خرا وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُلَائِكَ يرجون رحمة الله والله غفور الرحيم يسألونك عن الخمر والمسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم لايات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاماق لإصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح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 مشركين ولا وعجبتكم ولا تكحوا المشكين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشركين ولا وعجبكم. هؤلاء ك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمعفرة بإذنه ويبيّن آياته ويبيّن آياته لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو اذى قل هو اذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن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 لا يواخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاغوا فإن الله أفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فيه ارحام هن في ارحام هن إن كن يومن بالله إن كن يومن بالله واليوم لا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 تُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا إِلَّا أَنْ يَخافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ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 إن ظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 يفعل ذلك فقض ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن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 فَإِنَّ رَادَ فِصَالاً عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاؤُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنَّ رَدَّتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُ أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ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 بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النسائي وكن أنتم في علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تُواعدهن سرنا الله، ولكن لا تُواعدهن سرنا الله أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة نكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، فاحذروه، واعلموا. إن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن, ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة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 وَقَدْ فَرَضْتُمْ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُ النَّفْرِ إِذْتَ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَن يَعْفُونَ أَو يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاح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 حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالنا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم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 ديارهم وهم الوف حذر الموت وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم احياهم إن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 من ذا الذي يقرض الله أرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من نبي إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إذ قالوا لنبي إله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسىتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلون؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله؟ وقد خرجنا وَقَدُ خَرَجْنَا مِنْ دِيارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتَّبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا الَّذَا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وقال لهم نبي أهموا إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه قالوا ان نا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يوتسع ثم من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم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 أيتيكم التابوت أيتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآلها هون تحمله الملائكة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 اللَّهُمَّ ابْتَلِيكُمُ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فَلَمَّا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاك الله قال الذين يظنون أنهم الله كم فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولم بَارَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ قَدَمَنَا وَثَبِّتْ قَدَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة و وعلمه مما يشاء، ولو لدفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لفسدت الأرض ولكن.